يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ ثُمَّ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا فمن أوتي كتابه كتابهم ولا نؤلمون فسيلا